على المصاح في زوجاج ال الّوجاجة كد غكوكبونادُبيوي يوق من شجرة يقد من شجرة مبعكةزتونةلا شقية ولا غمبية.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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كصراب بقيعة يحسبهم ضئنان ماء يحسبه الضئنان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَادْ يَرَاها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 وإلى الله المصير